أما بعد أيها الفضلاء نعقد بفضل الله ومنه وكرمه هذه الليلة الدرس الثالث من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت قد وعدتكم في اللقاء الماضي أن نخصص هذا الدرس للحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عن شمائله أي عن صفاته الخلقية والخلوقية وهذا باب عظيم قد طرقه العلماء قديما وحديثا ولم يزل العلماء منذ القدم يتحدثون عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مستنين بأصحابه الذين لم يفتأوا أن يذكروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه في كل مناسبة وفي كل حين وقد صنف في ذلك جملة من المصنفات ومن أجلها وأقدمها وأشهرها كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي الإمام المشهور صاحب الكتاب الجامع المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة ولعل الله يأذى لنا بعد اتمام هذا الدرس بمنه وكرمه أن نتدارس كتاب الشمائل بإذن الله تعالى ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة وقد لخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة موجزة بليغة فقال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجه وألينهم عريكة وأكرمهم عشره من راه بديهة هابه ومن عرفه مخ أو خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يروا مثله يقول البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا قد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين قال في حديث آخر قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حين سئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف قال بل القمر ويقول جابر بن سامرة رضي الله عنه يقول كنا في ليلة إضحيان يعني ليلة مقمرة ليلة الإضحيان هي التي من أولها إلى آخرها مقمرة وهذا إنما يكون عند اكتمال البدر يقول كنا في ليلة إضحيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله وفي عيني أحسن من القمر ويقول ابو هريره رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه أما على التفصيل فقد فصل الصحابة رضي الله عنهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء طبعا الاحاديث الوالدة في هذا الباب كثيرة حقيقة لكني سأقتصر على ستة أو سبع أحاديث مما يفي بالغرض. ولا يستهرف معنا الوقت لأننا سنتكلم أيضا عن ما يتعلق بصفاته الخلقية يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت هذه ثلاثة أوصاف ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم اولا عن طوله فقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وفي رواية قال كان ربعة وفي حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال كان مربوعا. والمربوع والربعه هو الذي وصل لا بالطويل ولا بالقصير لكنه إلى الطول أقرب بدليل أنه قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فكأنه يقول ليس طويلا طولا بائنا والمقصود بالطول البائن أي الظاهر وقال بعضهم أي البعيد من البون كأنه قال ليس طويلا طولا بعيدا عن الحد المعتاد في جمال الخلقه وجاء في حديث البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا عريض المنكبين وهذا من اعتدال خلقته وقوة بدنه صلى الله عليه وسلم يقول آنس رضي الله عنه وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم هو أبيض لكنه ليس أبيض بياضا شديدا ناصعا كلون الجص بل هو بياض مشرب بحمره قال ليس بالأبيض الامهق تعرفون البهق البهق بياض مذموم فيقول ليس بياض النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذا الحد الذي طبعا يقول هنا الامهق بالميم لكن انا حتى اقرب المعلومه البهق تعرفونه يقول ليس بياض النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى حد البياض المفرط الذي تتقزز منه النفوس بل هو بياض مشرب بحمرة ولا بالآدم والآدم هو الاسمر قال ولا بالجعد القطط ولا بالصبط يصف هنا شعره صلى الله عليه وسلم يقول شعره ليس بالجعد القطط أي الخشم المتثني المتكسر وليس بالصبط أي الشعر المسترسل فهو وسط بين هذا وهذا ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه قال كان عظيم الرأس رجله أي الرجل هو الذي بين السبوطة وبين الجعودة وجاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث شعبة عن سماك بالحرب عن جابر بن سمرة أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم كان ضليع الفم فلما سأله شعبة سأل سماك قال ما معنى ضليع الفم قال أي عظيم الفم قال أشكال العين قال ما معنى أشكال العين قال طويل شق العين طبعا انتقد القاضي عياب قال هذا من أوهام سماك سماك بن حرب تابعي فيقول أخطأ في تفسير معنى الشكل قال والشكل المقصود به الحمره التي تكون في بياض العين يقولون الحمرة إذا كانت في بياض العين تسمى شكلا وإذا كانت في سواد العين تسمى شهلا والشكلة ممدوحة والشهلة مذمومة ولذلك يقول أحدهم قال ولا ولا عيب فيها غير شكلة عينها كذاك عتاق الخين شكل عيونها فقال اشكل العين أي أن في بياض عينيه شكلا هذا على تفسير القاضي عياض وهو قول جماهير أهل اللغة أما على قول سماك فهو طويل شق العين أي أن عينيه كبيرتان أو واسعتان قال منهوس العقب كان منهوس العقب قال ما معنى منهوس العقب قال أي قليل لحم العقب والعقب هو العرقوب مؤخر القدم وجاء في حديث علي رضي الله عنه وهو يصف النبي, وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير عظيم الهامه وفي رواية عظيم الرأس وفي رواية عظيم الرأس واللحية وهذا أيضا يدل على القوة وعلى كمال الرجولة ولذلك قبل قليل حين جاء في حديث, في حديث جابر بن سمرة قال ضليع الفم وفسره بأنه عظيم الفم كبر الفم للرجال منقبه وللنساء ليس بمنقبه فهو في حق الرجال صفة كمال وفي حق النساء صفة نقص وكبر الرأس أيضا في حق الرجال تعتبر منقبه وهذا يدل على النجابة والقوة طبعا يا اخوان إذا تكلمنا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا هذا ليس عيبا في ما لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في صفته لكن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصفات الخلقية أكملها أو أكملها له من الصفات الخلقية أكملها قال عظيم الهامة قال عظيم الرأس قال عظيم الكراديس ومعنى الكراديس جمع كردوس وهو رأس العظم أي كأن المفاصل يعني كالركبتين والمنكبين والمرفقين عظيمة اتصال العظم بالآخر يكون عظيم وهذا أيضا من كمال الخلقه ومن استوائها ومن قوة البنية في الرجل وهي ممدوحه في الرجال قال عظيم الكراديس قال شثن القدمين شثن الكفين واليدين شثن اليدين الكفين والقدمين شثن الكفين والقدمين ومعنى شثن الكفين والقدم القدمين أي أنها ممتلئة وضخمة وهذه أيضا صفة كمال وقال بعضهم المقصود بشث أي خشن أي أنه خشن اليدين والقدمين وهذا إن صح فيكون لأمر عالف في حال جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حال شغله في مهنته أهله أو في حال عمله فإن يديه تخشوش وإلا في الأصل كما قال أنا صلى الله عليه الصحيحين قال ما مسست خزا ولا حريرا أليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا طيبا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا هو العادة المضطردة في كفي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لينتان لكن في حال الشغل والجهاد والعمل ربما تخشوش ثم تعو إلى حالها هذا إذا فسرنا بشثن الكفين على هذا المعنى وأما إذا قلنا أنه غليظ الأصابع واليدين فهذا معنى من معاني الكمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه جملة من الأحاديث التي وردت طبعا جاء في صفة حديث علي رضي الله عنه في صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتكفؤا كأنما ينحط من صبب أي كان إذا مشى يميل إلى الأمام مسرعا في مشيته كأنه ينحدر من علو إلى سفل فهو منصب وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشمائل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ولم أرى أحدا أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نجهد أنفسنا في إدراكه فلا ندركه وهو غير مكترث يعني يمشي على سجيته بسهولة ومع ذلك لا نستطيع أن نجاريه حتى ونحن نجتهد في المشي معه صلى الله عليه وسلم هذه جملة من ما ورد في النصوص عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الآن نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هذا الرجل الذي ليس بالطويل ولا بالقصير لكنه إلى الطول أقرب الذي أبيض ولكن بياضه ليس بياضا مذموما شديدا بل هو بياض مشرب بحمره قوي البنية عريض المنكبين شتل الكفين ضخم الكفين والقدمين مفاصله ورؤوس عظامه كبيرة شعره لا بالجعد ولا بالقطط نتأمل في هذا الإنسان الذي وهبه الله عز وجل حسن الخلقة فينزل عليه الوحي ليكمل هذا الجمال الخلقي بالوحي من السماء وهيئه الله عز وجل لذلك أما ما يتعلق بصفاته الخلقيه فتقدم معنا قول علي رضي الله عنه قبل قليل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة يعني معاشرة سهلة حسن الخلق قال من راه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله وقد جاء في قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن خديجة وصفته ولذلك أنا سادلف هذه الليلة في قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلالها نتكلم عن الاخلاق التي ذكرتها خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يعني بداية الوحي كانت الرؤيا. فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح يعني يراها في المنام فتتحقق في اليقظة مثل فلق الصبح أي واضحة جلية بينه. هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة فسرها العلماء بأن الرؤيا التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستة أشهر ومدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن, بات إلى ان مات 23 سنة فإذا كانت 6 أشهر بالنسبة للسنة نصف سنة أليس كذلك إذن هذا جزء من 46 جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة استمر صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهو يرى الرؤيا فتتحقق في العيام بينه واضحة وهذا تمهيد له صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة والانعزال عن الناس فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث أي يتعبد يأخذ معه طعامه وشرابه ثم يذهب إلى غار حراء فيبقى عدة ليالي يتعبد لله عز وجل في هذا في هذا الغار فإذا نفد ما معه من طعام وشراب عاد إلى خديجة رضي الله عنها فتزودها لمثل هذه الليالي وعاد ليخلو في غار حرام فجاءه الحق أي جاءه الملك جاءه الوحي وهو في غار حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أي ضغطه ضغطا شديدا قي ضمه ضما شديدا وعصره قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله هذا أول ما نزل من كتاب الله عز وجل فعاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف وآده فلما دخل على خديجة قال زملوني زملوني فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة لقد خشيت على نفسي قال بعض أهل العلم أي خشي على نفسه من الموت وقيل خشي على نفسه من المرض فقالت خديجة وهو موضع الشاهد الذي نجد نتحدث عن هذه الليلة كلا والله لا يخزيك الله ابدا لماذا؟ لأن عنده من الصفات العظيمة الجليلة ما يجعل من كرم الله عز وجل أن يخزيه إنك لتصل الرحم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة وصولا الرحم. ولذلك كانت هذه من أول دعوة صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا قصة عمر بن عبسة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأظن تقدم معنا هذا في أول درس فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت؟ قال نبي قال وما نبي؟ قال أرسلني الله قال بماذا أرسلت؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأصنام وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا قال من معك على هذا؟ قال حر وعبد هذا في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصل الرحم. وتحمل الكل الكل هو العاجز الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه كما قال تعالى وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير فالكل الضعيف العاجز لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ومن كرمه ومن جميل سجاياه أنه يترفق بهؤلاء فيحملهم أن يقوم بشؤونهم قالت وتكسب المعدوم وفي بعض النسخ تكسب المعدوم والمعدوم والله أعلم اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة لكن الذي يظهر الله أعلم المقصود بالمعدوم هنا المعدم الذي ليس عنده شيء فقير أي تكسبه ما يقوم به فهو من الرفق بالضعفاء والفقراء ثم قالت وتقري الضيف أي تكرم الضيف فمن صفاته صلى الله عليه وسلم الكرم ولما نزل عليه الوحي ازداد كرما حتى كان لا يقول لا وفي حقه يمكن أن يقال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لأه نعم فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان كريما في جاهليته يعني في الجاهلية قبل بعثته وإلا هو صلى الله عليه وسلم ليس له جاهلية فإنه لم يسجد لصنم من قط لكنه كما قال الله عز وجل ألم يجد يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عن معنى الوحي فقبل البعثه كان صلى الله عليه وسلم يتعبد بما فطره الله عليه وبما علم من مملة إبراهيم حتى أكرمه الله عز وجل بالوحي وإذا قلنا في الجاهلية أي نقصت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فكان قبل بعثته كريما معطاء صلى الله عليه وسلم قالت وتعين على نوائب الحق هذه كلمة جامعة تعين على كل ما فيه خير وسعه للناس ثم أضافت صفتين جاءت في بعض الروايات قالت وتصدق الحديث وهذا من صفاته صلى الله عليه وسلم التي عرف بها في الجاهلية حتى كان يقال له الصادق ويأتي معنا إن شاء الله قصة هرقل لما ذهب لما طلب كان في الشام فقال هل تعلمون من جاء رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابحثوا هل تجدون من, من قوم هذا رجل أحد في الشام فوجدوا أبا سفيان ومعه مجموعة في قصة ستأتي إن شاء الله في درس لاحق لكن قال, قال فكان أول ما سأله قال كيف نسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو نسب ثم قال من هذه الأسئلة قال هل كان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قبل أن يدعي النبوة هل كنتم تتهمونه بالكذب قال لا الآن أبو سفيان على الكفر ومع ذلك يعترف يقول ما يمكن أن يكذب والعرب كانوا يأنفون من الكذب الشرفاء والنبلاء من العرب كانوا يأنفون من الكذب ولذلك أبو سفيان في هذه القصة سياتي معنا بالتفصيل ما أريد استبق الأحداث يقول لولا خشية خشيت أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه فهم يأنفون من الكذب لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاوز هؤلاء كلهم بدليل أنه خص بمعنى الصادق فدل على أنه بلغ مبلغا في الصدق لم يبلغه كل هؤلاء وجاء في رواية أيضا في كلام خديجة أنها قالت وتؤدي الأمانة وهذا ايضا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقال له الصادق الامين فهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم وصفاته وشمائله الخلقيه كثيرة جدا وسياتي معنا في ثنايا سرد سيره صلى الله عليه وسلم مواقف عجيبه له في الحلم والكرم والعطاء والسماحة وغير ذلك اسال الله بمنه وكرمه أن يرزقنا واياكم مرافقته في الجنه وان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين